خيل الله يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي فإن الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختار الخندق الذي تكونون فيه قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام في سبيل الله قد سرنا وأعلن الفتادة قم ودعك الرقاد في سبيل الله قد سرنا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صح وتجني جموعا فردا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صح وتجني جموعا فردا ما العيش إلا عفواً واجلا دا قم ودع كر قدا إن عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا هذا قم ودع كر قدا إن د في سبيل الله قد سرنا وعلمنا لهذا أب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في لانم كرب صارو خلف قرآن المبين أب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في لانم كرب صارو خلف قرآن المبين لم يبالوا بالرزايا بين أن ياب السنين ودع عنك الرقاد إن هو البصلاع في سبيل الله قد سرنا وأعلم من هذا. دع عنك الرقاد انه الاذلال في سبيل الله قد سرنا وعلننا هذا بشر الناس بصبح مشرق بالبينات و بالفتح تجلى في بطون الظلماء بشر الناس بصبح مشرق بالبينات و بالفتح تجلى في بطون الظلماء وفي صف وحدته بالهدى ايد الابا سبيل الله قد سرنا واعلننا قم ودع عنك الرقاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد اتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد, قد اتى برشاش قرآن مبين